لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرَوْنَ فِي وُجُوهِهِمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاؤُهُمْ يُمِثِّلُهَا وَتُرْهِقُهُمْ ذِلَّةٌ وَتُوهِقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ ظُلَمًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَومَ نَحشرُم جَمثُم م نَبُولُ للَِّذين أَشْرَقُمَ كَانَكُمُ أَتُم وَشُركَاءُكُمْ فَزََّّ لنظَينَهُم وَقَالَ شُكَاءُهُم م قُتُر إَا تَأْبُدُون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 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّهُ تَفْكُرُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي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 وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَنَن إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وما, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن كَرَمٌ ذُو اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُل فَاتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن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 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ مُنذَرُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ وَأَنَا بَرِيءٌ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَتَعَنْتَ التَّشِيصُمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يُوَلُّ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا دَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَرَثُونَ بَيْنَهُمْ فَاضْرِبْ قَاصِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْقَائِمَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَا نَرَى أَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّى يَنكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شهيد على مَا يَفْعَلُونَ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى ذا الوعد إن كنتم صادقين